لا لا بس غالي مهما يكون غالي انا مش عايز ارجع للحالة اللي كنت فيها ابدا انت حر انت اللي قلت بقولي كاميرا ما تعرفين على الراجل الافريقي ده لا ده له زباين معينين ومش اي حد يقدر يتعرف عليه بس ايه طول ما انت معايا وبتسمع الكلام ما تقلقش انا اقدر اروح له اي وقت ماشي يا ست الكل الحقيني بقى فينجان كمان بسرعة ولو عندك زباين دخليهم عناية أيوة يا حبيبي طمينيني حصل إيه مع اللهتاً اللي عندك؟ كل اللي أنت قلته حصل كأنه بني أدم تاني وحي يموت ويعرف المصدر <تصفيق> قلت له لا كله عندي يومين كده ونكرر تاني وبعدها هيبقى خلاص استوى وهنزفك يا جميل مش حساك غيران يعني يابد يابد تغير مجعر ده وعدين مع المصلحة واحدة يا ميرفا ميرفا اتقل عشان جاي إيه يا ميرفا كل ده عشان تعملي لي فنجان نسكافيه حالا حالا خش انت على العياده عشان الناس اللي بره رساله غريبه عشان كده جيت لك على طول قهوه ايه الحموت عليها دي هو اصلا مش كيف قهوه خالص ولو ربطنا العلاقة اللي ما بين ميرفت اللي بتشتغل عنده وفاروق المود من جوز هاني يبقى زي ما انت بتقولي يا دكتور في مؤامره طبعا بس مش عايزين نهول الموضوع ولازم يبقى معانا دليل مادي ايه نبلغ البوليس بوليس بس يا ماما هنقوله ايه يسري بيطلب نوع قهوة معين يعني؟ لا لا بوليس ولا حاجة بس عايزين عينة من القهوة اللي بيشربها وتين جيبها ازاي؟ انا خد صرف والغاية ده ما يحصل خليكوا زي ما انتم وكل شيء عنه تحت المرأبة دي يا ستي بطاقة مراتي وتوكيل منها كمان لحضرتك لانشاء شركة وايه السقة الغالية دي؟ طبعا بتصق فيها مش زي ناس قدتهم قلبي وشعوري وبيشكوا في كل حاجة والنبي يا عم الشيخ الرومانسي الحبيب تبطل شوي تندل معايا بطلنا؟ ها أخبار مديرتك إيه؟ مين مديرتي دي؟ سعيدة مديرة على روحها انا بس بجاري أموري عشان ما ينفعش أحارب على ميت جبهة أنت وهي والزمن والظروف اخصى عليكي بتسويني بيها؟ أقولك حاجة وما تزعلش؟ رجعي في وش رجعي ها؟ أنا بقابلها أكتر منك على الأقل لها توعد وتخلف ولا هتلعب من وراي قاعد لوحدك إلعب يلا إلعب يلا إلعب يلا إلعب يلا إلعب يلا بس بس إيه ده يا يسري مش تقدريني نايمة نايمة؟ ونايمة ليه؟ ما تقومي تغني معاي إلعب يلا إلعب يلا أنت سكران ولا حاجة؟ لا لا لا لا يا شيخ عرام عليك يلا أمي أمي أمي قومي غني معايا ولا أنت بقى أرجع مكشر تبقي زعلانة ارجع مبسوط تبقي زعلانة اضحك يالا اضحك يالا اضحك يالا أنا مش زعلانة يا حبيبي أنا بس مستغربة ولا تستغربة ولا حاجة يا سعيدة جوزك وحشتي ما تقومي بقى نقعد مع بعض شويتين كده لا أقعد لوحدك أنا هل طول اليوم وهصحى الصبح عشان عندنا تفتيش من الوزارة اسمع الكلام يا وقت يا مزنت الله ابعد إيدك يا يوسري اتجننت عشان عايز ادلعك شويه ادلع مراتي شويه ادلع سعيده حبيبتي شويه يوسري اطلع بره واقفل نور وخليني اتني لك خمد اتخمدي مالكيش في الطيب نصيب وكمان هنام في اوضه الواد تيمور افتح يلا افتح يلا كله ل اتفضل غير وتعالى نام حبيبي لا يا فندم رجعناه المدرسه عشان يبقى تحت عيننا اكتر واكتر ووصينا الناس في الوزاره يخلوه ولا هتحول للنيابة تاني طب ومولانا تحت السيطرة وعارفين عمل إيه في وضوع الشركة اللي هتخشر مناصة وهنخليه يكسبها كمان عشان كل شيء يبقى تلبس ما تقلقش سعدك أوامر يا فندم والله يا بنتي انت تستهلي كل خير أشكرك يا مولانا أنت لو تعرفي الشهادة ليه تسويه كنت زغرطي لكن انت ما قلتش ان الانيسة ندرة بالحلاوة والجمال ده يا ولد يا مخيمة مولانا الله جميل يحب الجمال كله من أصلك يا عم الشيخ وليه يا بنتي ما كملتيش نص دينك لغاية دلوقتي اللي وعدونا خالعه عشان ما عندهمش كلمة ولا أصل <تصفيق> لا يا بنتي ما عندهمش لنظر ولا زوق ولا بيفهمه <تصفيق> عموما كل شيء بقوان وجايز ربنا شعيلك الأحسن يا رب يا مولانا ربنا علم بنيتي وإني زوجة صلحة سيماهم على وجوههم يا بنتي <تصفيق> انت حتقق تقوحلنا كده على طول قوم بدل ما تعدينه الولد من خيمر حياخدك تعملي ورق الشركة اللي حتدخلي بيها المناقصة وتبقى على اتصال بي أي حاجة تضيقك انا موجود وفي ظهر الراجل بيعاكسك وصادي كده عيني عينك طب كان يختشي ويحترم دقنه حتى الراجل محترم وما قالش أي حاجة تضيقني طبعا ما انت كان عاجبك الكلام وما يعجبنيش ليه راجل لسانه بينقط عسل وبيعرف حتى يجامل مش قفل ومدب زي ناس أنا قفل ومدب؟ جداً طب انزلي من العربية انا هنزل بس هكلم مولانا واقوله على اللي انت عملتوا فيا والكلام اللي قلتوا علي فعل الباب خلينا نتنايل نمشي أيوة كده اتجبني سيد الأخلاق والله يا ماما والله ما كان طبيعي خالص هو أنا مش عارفة يوسري القلب رومانسي فجأة وبيغني ده جوز يا ناس وانا عارفاه مدب ولو طلعت منه كلمة حلوة تبقى بالصدفة يسمعها فم صلصل او أغنية هو وراجع من الشوك ومعني يا سعيد الله من نفسك ده برضو ابني أسف أسف بس أنا يعني معتبركي أمي أنا كمان وانا بتكلم يعني من خوفي عليه طب بس بس بس بس عشان صح صباح الخير يا بشر صباح الخير يا حبيبي الله الله الله الله الله مالكو بيتو حبائب كده ليه هو ايه اللي حصل في الدنيا يا بشر ايه وانت تكره يا اخويا وبعدين هو فيه زي سعيدة يعني في الدنيا كلها الله يكرم أصلك يا ماما يا حبيبتي يا حنينا يا طيبة <تصفيق> لا لا لا لا لا لا فيه حاجة غلط ما هو اما انا الجننت يا اما باحلم اقرسيني كده انصف وقالك ايه حبي خصي خد شور كده ويلا على شغلك طب يلحقوني بقى فينجاني القهوة حالا ولا أقولك البن بتاعكم مش حلو أنا جايب معايا بن النمى إيه؟ معتبر ده إيه ده؟ إيه الفرج ده؟ سمعه؟ بيقول البن بتاعه هل أعرف كل حاجة؟ خد يا سعيدة اعمليلي من ده حاضر و... وجايبه منين البن ده يا أخويا؟ ده ميرفت اللي جايباه ميرفت؟ <تصفيق> <تصفيق> آه مالكو بتقولوها سوا كده زي ما يكون نشيد خد الدوش يا حبيبي خد الدوش وهتلاقي قهوتك جاهزة بألف هانا قادي يا حبيبي قصت بقى في الجان القهوة بتاعه هايل كان نفسي أجيب لك البول لنفسه بس مرضيش يسيبه أبداً في البيت خده معه لازم هتلاقي المادة المخدرة فيه مدام حريص عليه كده أصل المدمن لا الله ولا فانت لازم نعترف بالحقيقة عشان نعرف نعالجه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يوسري دي أخذتك بالراحة يا دكتورة مش كده إحنا أصد أمر واقع وحضرتك طبيبة وأستاذتنا وفاهمة يعني علم ومادة مخدرة وأعراضها وأعراض انسحابها كمان صعباً علي قوي هواديها المعمل حالا وكلها يومين ونعرف النتيجة والمادة المخدرة كمان يلا يا نادرم أخر الورق ليه؟ حالاً يا ميس سعيدة أنا في مكتبي مستنيك أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين؟ آه، إزايك يا مولانا؟ لا، استنى بس أدخل حاجة للنظرة وارجع لك طمنا يا دكتور، العينة طلعت إيه؟ الحقيقة أنا مستغرب يا أخو يا استغرب بعدين، طمنا الأول العينة فري يعني ما فيهاش أي أثر لأي مخدر